ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم